فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة الذين لا يؤتون الزكاة وهم في الآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجير غير ممنون قل إنكم لا تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سوا سوا للسائنين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها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 فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَذْرَتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودِ إِذْ جَاءَتُمْ رُسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلْنَا مَلَائِكَةً فَإِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُمْ فَإِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَأَمَّ عَُ فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أَوَلَمْ قُوَ أَلَمْ الله الذي خَلَقَم هو أَشَدُّ مِنْهُمْ قَتَ وَكَالوا بِآياتنَا يجَحَدون.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 شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لم شهتم علينا، قالوا أَوَطَقَنَ اللَّهُ الَّذِي أَوَّطَقَكُمْ لَشَيْئًا وَهُوَ خَلَقَكُمْ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَاتِيٍّ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ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 وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَنَأْمَنُ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَا فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحِطَّةٌ عَلَيْهِمْ وَحِطَّةٌ عَلَيْهِمْ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا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 وَإِمَّا يَزْغُنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِبْ بِاللَّهِ إِنَّهُ وَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالقَمَرُ لَا تَسْجُدُونَ الشَّمْسِ وَلَا لِالقَمَرِ وَاسْجُدُونَ لِلَّهِ وَاسْجُدُونَ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنْتُمْ إِلَيَهُ تَعْبُدُونَ فَأَيْنَ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْهَمُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَثَرُ الْأَرْضِ قَشْعَةً فَإِذَا أَنْسَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إن الذي أحيا لمح الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آيتنا لا يخفون علينا أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ فَيَرُو الْأَمْرَ مِن يَأْتِيهِمْ مِن يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِعْمَلُوا مَا شَئُتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 وَإِمَّا سَأَهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطُ ولא إن أذقناه رحمة منا من بعد ضرّاء مسّته ليقولن هذا لي ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولأروجعت إلى ربي إن لي عده للحسن فلنُنبئ أن الذين كفّوا بما عملوه ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآ بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض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 إِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ محيط